بعد الشيء اللي انت قاعد فيها أتروح بعد كده تعود فين هل هيكون الدار هي الجنة أسأل الله أن يجعلنا من أهلها الله ما بنا أم الدار والعياذ بالله هي الهاوية هل الدار هتكون الجنة بما وصفها رب العالمين تبارك تعالى وبما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام حينما وصف بيوت الجنة فقال لا من ذهب ولبنة من فضة نعم. وقال عليه الصلاة والسلام وملاطها مسك ألفر يعني الـ الـ المونة اللي مسكها الطوب ببعضه هذا من المسك م. فتخيل بقى النعيم والبهجة والسرور الذي يكون في هذه البيوت وقالت تبارك تعالى لا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة من يشتري الدار في الفردوس يسكنها بركعة في ظلام الليل يحييها, يحييها نعم. فانت تريد هذه الدار ال ال التي فيها ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بغضها بأنها بيت في الجنة من قصد لا صخب فيه ولا, ولا نصب نعم. وهو البيت المصنوع من لؤلؤه نعم. واحدة مجوفة نعم. تحيل بقى أنت بيت بهذه الفقامة وهذه الحاجة حاجة مذهلة جدا فيخونا بيوت الجنة غالية نعم. جدا تحتاج إلى فعب ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة تحتاج إن نشمر لهذا ونشتهر ونتسابق ونسارع ونعمل ونبذل الجهد في ذلك وندعو الله عز وجل ان يوفقنا